بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م الله لا اله الا هو الحي نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ يَهْدِي النَّاسَ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ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 محكمات منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأم الذين في قلوبهم زيغا فيتبعون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب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 وَبِئْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لَقَوْمٍ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ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 حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقتارة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا.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 فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقضية لا إله إلا هو والعزيز الحكيم. الدين عند الله الاسلام ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون, ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم, فبشرهم بعذاب أليم اولئك الذين حبطت اعمالهم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين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 ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما ذلك بأنهم قالوا لن النار إلا معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 وَاللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ فَاتَّبِعُونِ يُحِبِكُمُ اللَّهُ وَيَهْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَ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 السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها انثى والله أعلم, والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا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 ك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي, وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشر.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 يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون اقلامهم أيهم يكفل مريم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 يكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أنني قد جئتكم أنني قد جئتكم بآية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 فَعَبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِيَ قال من ''Who is الله قال الحواريون نحن He الله ''We بالله the angel مسلمون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 ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن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 ونسجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا, ونساءنا ونساءكم وأنساءكم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 دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحدجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإن إلا من بعده أ فلا تعقلون هأنتم ها هؤلاء حاججتم حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم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 لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا آمنوا بالذي على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد لما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيلا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 أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ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 They said, What, and who know him? Nothing was done to those who gave admission, wa'l'health and ann disputes, and there was no one said,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 طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على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 الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك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 الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرًا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وولاة كهم الضال الذين كفروا وماتوا وهم طفار فلن يقبل من احدهم فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا مَا حَرَّمَ ما حرم نَفْسِهِ على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن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 داخوله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين قل يا تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون عوجا وأن تُمشِ هَدَآءٌ وَمَا ٱللَّهُ بغافل عَمَّا تَعْمَلُونَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ إِن تُطِيعُوا۟ فَرِيقًا, إن تطيعوا فريقا الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول ومن يعتصن للله فقد هديا إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقت قاته حق ولا تموتون إلا وأنتم وَاتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْ على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك فتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه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 وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن الهن وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا يَلُوقُ قُمُ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ إِلَّا الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأمن ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله انا الذين يتلون ايات الله انا الليل وهم يسجدون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 وفيها صر أصابت حرث قوم ظلموا, ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يئنونكم خبالا لا يئنونكم خبالا والذماء عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 وَإِذَا خَلَوْعَضُ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوْتُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسْأَمُ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 أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ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 فَمضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون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 ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ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 نا وعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهْنُ وَلَا تَحْزَنُ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِيَمْسَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ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 وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رايتموه فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا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 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا إِنْ تُطِيعُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَرْدُوْكُمْ يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 اِذْ تُصْعَدُونَ وَلَا تَلُونُ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَنِمًا بِغَنَمٍ لِكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ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 شيء. قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناه هنا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 إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان, إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم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 والله بما تعملون بصير ولا قتلتم في سبيل الله أو متتم لغفرة من الله ورحمة لغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولا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 وَإِن يَخْذُ الْقُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَضْرُكُم مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَالْيَتَوْكَلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَيُّهِ يَغْلِ وَمَن يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَت وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَن يَتَبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِسَ خَطٍّ مِنَ اللَّهِ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 اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير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 الذين اشتروا القفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لأنفسهم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 سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول, ونقول ذوقوا عذاب الحريق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 ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فَلِمَ قَتَلْتُمُهُمْ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوا فَقَد قُذِبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن نار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلون في أموالكم وأن ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أثا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور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 را فَقَد أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمنوا بِرَبِّكُمْ فآمنا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 فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم, لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا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 خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم اجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر